وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فَمَحَوْنَا, فمحونا آيَةَ الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوبا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قد ألكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينضضون إليك رؤوسهم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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون, بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض بوعا أو تكون لك جنة من مخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا مقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان فيما ضم لا إكتو يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماوات لك رسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبير بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم, ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما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 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فاب الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورات قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وإني, واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق ينزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا